أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم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 انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة واجر كريم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه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 إِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 اتَّخَذُوا مِن دوني آلِهَةً إِن يردني الرحمن بضر لا تغن عني, عني شفاعتهم شَيْئًا ولا ينقذون الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ لفي ضلال مبين شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا إِنِّي ضَلَالٍ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 وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْنَيْنَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُمْوٍ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 ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في فلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة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 وَإِلَّا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنطَعِمُ مَن لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِن أَنْتُمْ إلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنَّا أَنطَعِمَ ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون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 ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, مضيا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله ننجسه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 إنا نعلم ما يسرون وما يعلمون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو, هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها